قلب فز وذكرها هاجو كفخ وفتكرها والعين جابت خياله وعطت بداية سهرها قامت تصور وداعه من قبل يمشي بساعة والدمع زاد اندفاعه يوم علنا وفي سفرها قامت تصور وداعه من قبل يمشي بساعة والدمع زاد اندفاعه يوم علنا وفي سفرها بعصير والجو قايم راحت وأنا صرت هايم علمي بها والنسايم تلعب بطارف شعرها من قبل أشوف يا هادي محد يحرك فؤادي وشلون ترفلا يادي كل الجوارح حسرها رجوا إلى قم تصلي يرجع الرب خلي يجعل قلبي يلي كل العذارى هجرها المشاب